يقول هذا السائل ما صحة قول اللهم اغفر لي وفقط فقط هذه من كل من السائل لا لا تزد وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى بقوله اللهم اغفر لي وحاجة المسلم وسؤاله لله ليست المغفرة وفقط ليست المغفرة وفقط وإنما هذه من طلباته ومن سؤالاته فلا يحجر على نفسه فضلا واسعا وخيرا عظيما فيقول اللهم اغفر لي وفقط وهذه كذا وفقط هذه يعني كلمة يعني درجه عليها الناس في السوق في الشارع ليست من العلم في شيء يعني الناس الآن من الشائع عند العوام إذا أحبوا شيئا معينا وأرادوا شيء معين قالوا كذا وفقط ولا علاقة لمثل هذه الكلمة إطلاقا بالدعاء والدعوات فيها سؤال المغفرة وفيها سؤال الرحمة وفيها سؤال الهدايه وفيها سؤال الجنة وفيها سؤال النجاة من النار وفيها سؤال خير الدنيا والآخرة ليست المغفرة وفقط نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل هل يجوز التكلم في أسماء الله جل وعلا أو بأسماء الله وصفاته مع عامة الناس أم يكون ذاك الحديث معهم بشروط؟ في في في الحديث أو في الآثار حدث الناس حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله فبعض دقائق العلم وتفاصيله مما لا تبلغ أفهامهم. لا يحدثون به لكن يجب أن يعرف العوام بالله وبعظمته وبجلاله وبأنه الرب العظيم والخالق الجليل والغفور الرحيم والجواد المحسن يعرفون بالله وكل ما ازداد العوام معرفة بالله ازداده تعظيما لله سبحانه وتعالى أما دقائق العلم وتفاصيله الدقيقة مما لا تبلغه أفهامهم لا يحدثون بهنا أحسن الله ليكم يقول ما معنى اسم الله عز وجل البارئ وما تقتضيه صفته البارئ من اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وهو ثابت في أواخر سورة الحشر هو الله, هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور ذكر هذه جل وعلا الأسماء الثلاثة الخالق والبارئ والمصور والبارئ والمصور مثل ما يقول ابن القيم كالتفصيل لمدلول اسم الخالق فالخلق هنا التقدير والبرء هو الإيجاد من العدم والتصوير خلق الخلق وإيجاده على الصورة التي أراد سبحانه وتعالى أن يكون هذا المخلوق عليها فهو خلق ثم برء ثم تصوير نعم أحسن الله ليكم يسأل هل تثبت صفة الانتقام وهل هي من هذا الباب الانتقام جاء أيضا على وجه التقييد قال الله سبحانه وتعالى إن من المجرمين منتقمون فيثبت هكذا كما جاء وبين شيخ الإسلام في بعض المواضع من كتبه خطأ من عد المنتقم من أسماء الله من عدل منتقم من أسماء الله، وبيّن أن هذا الاسم جاء مقيدا، ولم, ولم يأتي على وجه الإطلاق. نعم. يسأل عن معنى قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في الآية أثبت رميا ونفى رميا في الآية أثبت رمياً ونفى رميا قال وما رميت هذا نفي، إذ رميت هذا إثبات. فأثبت للنبي عليه الصلاة والسلام رميا ونفى أيضا عنه رميا والقائدة عند أهل العلم في مثل هذا النوع أنه إذا أثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي المثبت غير المنفي فالمثبت من الرمي للنبي عليه الصلاة والسلام هو أخذ التراب ورمي في وجوه الأعداء هذا فعله عليه الصلاة والسلام أما كون كل مشرك أصابته من هذه الحصيات وأصيب بها وأنها سددت وأصابت كل مشرك هذا من الله فقوله وما رميت أي ما كان من إصابة وتسديد لرميك هذا ليس منك من الله اذ رميت يعني اذ باشرت بنفسك رمي المشركين بالتراب وبالحصيات فالتسديد من الله وفعل الرمي من النبي عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله عليكم هل يصح نسبة الخيانة لله جل وعلا لا يصح وليست من هذا القبيل يعني الخيانة مذمومة في كل أحوالها الخيانة مذمومة في كل أحوالها ليست من قبيل المكر والكيد والاستهزاء والسخرية ونحو ذلك ليست من هذا القبيل ليست من هذا القبيل و... و... وتلك الكيد والسخريه والاستهزاء والمكر والخ... والخديعه هذه كلها فيها محمود ومذموم كلها فيها محمود ومذموم أما الخيانه مذمومة في كل احوالها في كل أحوالها. ولهذا في الاقسام في فيما مر والكيد والمكر لما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الكافرين ذكر عقوبته لهم بالمثل قال مكروا ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا الله يستهزئ بهم يخادعون الله وهو خادعهم سخر الله منهم كله على وجه المجازات لما لكن لما ذكر الخيانة لما ذكر خي خيانتهم ماذا قال؟ خان الله فأمكن منهم قال خان الله فأمكن منهم ولهذا من الأخطاء الشاي عند بعض العوام إنهم يقول خان الله من يخون أو اللي يخون يخونها الله هذا خطأ هذا الإطلاق خطأ لا يجوز لأن الخيانة في كل أحوالها مذمومة ليست منقسمة إلى مذموم وممدوح ليست منقسمة إلى مذموم وممدوح ولهذا لما ذكر الله خيانة الخائنين لم يقول فخانهم وإنما قال فأمكن منهم نعم أحسن الله ليكم يقول إذا ثبتت هذه الصفات في سبيل على سبيل المجازات فهل يقول أنها صفات اختيارية أو صفات فعل اختيارية نعم هي من صفات فعل اختيارية كلها صفات أفعال متعلقة بالمشيئة لكنه لا يثبت هذا الوصف لله على وجه الإطلاق وإنما يثبت تثبت هذه الأفعال لله سبحانه وتعالى مقيدة كما جاءت تثبت مقيدة كما جاءت ونكتفي بهذا القدر ونسال الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه جميعا صراطا مستقيما اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا